وَيضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنطِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلِ إِلَاهَارٌ وَلَهُمْ مَا لِي ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون قَالَ كَلَّا فَاذْهَب بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ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 وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا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 قَال لَّمَن حَوْلَهُمْ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون قال لئن اتخذت الهه غيري لا اجعلنك من المسجونين قال اولا جئتك بشيء مبين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 يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَبَعَثَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ 12. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون 13. لعلنا نتبع السحرة إن كانوهم الغالبين 14. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نَحْنُ إن الغالبين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 انه قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلنفتهلم لا اقطع ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير لنا الى ربنا منقلبون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 إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائذون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جناتهم وَكُنُوزٌ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَوُا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ فَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضُلُ لَا عَامِلِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَرَوْنَ فَاعِنَكُمْ أَوْ يَضُرُّون قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنتم وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ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 وَغَفِرْ لِي يَا أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي إِمَّا يَبْعَثُون يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَمَلٌ وَلَا بُنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبَّكُوا فِيهَا هُمْ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَمَن فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَعَالَى إِنَّكُمْ مَا لَفي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نَسَوْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ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 فَتَّقُ اللهَّه وَأَطيعون وَمَا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجٍْ إ أَجرِْيَ إِلَّا علىلَى رَبّ العالممين أَتَبَنونَ بِكُّدِ عِّا يَةَم تَعبَثُ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِ علىى عَكُمْ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 وَزُرُعٌ وَنَخْلٌ طَلْعُهَا هَضْمٌ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا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 18. 19. 20. 21. 22. 23. 23. 24. 25. 23. 25. 25. 26. 26. 26. 27. 27. 27. 27. 27. 28. 29.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 ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ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 وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ الَّتِي تُحِيطُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظَنَّكَ لَمِنَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كسفا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أعلم بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرحيم وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ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 فبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جِئْنَاهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ ةٍ إِللاا لَ مذِرُون ذِكرىَ وَمَا كُ ظَالِمِين وَماَا تَنَزَّلَت بِ الشَّيطين وَماَا يَ بَغِيلَهُم وَماَا يَْتَطيعون إِ مُ معن السَّمعلَ